قال الله هذا يوم ينفع الصادفين صلكهم قال الله هذا يوم ينفع الصادفين صلكهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار قالبين فيها أبدا لهم جنات رضي الله عنهم ورضوا عنه, ورضو عنه ذلك الفوز العظيم, ذلك الفوز العظيم